والله بصير بما يعملون كل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان 119. ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين 110. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها الفاسقون